فما كان دعوهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنكنا ظالمين فلنا سألنا الذين أرسل إليهم ولنا سألنا المرسلين فلنا قصنا عليهم بعلم وما كنا غائ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 Lem yekum